لا سي حب الشهوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والخيل المسومه والانعام والحرز ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب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 ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بين الناس فبشرهم بعذاب اليم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 قال رَبِّ إِنَّا لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيْنَا نَاصِبُونَ قَالَ فَانظُرْ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثلاثة أيام إِلَّا رَمْزًا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 ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله مَا ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة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 وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 ان مَثَلُ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَلَا يَمْنَنُ أَنْتَ إِنْ كُنْتَ تَمْنَنُ فَتَقِ الْوَقَارَ فَإِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 اَكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّمِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا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 اتَغَيَّرَ دِينِ اللَّهِ أَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ على إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى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 جَثِي وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّتِي كُنْتُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ذُرِبَ عَلَيهِ مُذِلَّةُ أَينَ مَا سُقِفوا إِلَّا بحَابِل مِنَ اللَِّ وَحَبِلهِم مِن النَّاس وَباءُ وَباء بِغَضَبِ مِنَ اللهَّهِ وَظُرِبَت عَلَيهِمُ الْ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 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت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 وَدُّ مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتِ الْبَرْذَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ أَنْتُمْ أُولَٰئِكَ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 بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا, وإن تصبروا وتتقوا لا يضروكم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا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 بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إِلَّا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِن إِلدِ اللَّهِ العزيز الحَكِيم لَقطَهاَا طَفًَا مِنَ الذي مَكَثَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُم فَيَن قَلبِبُ خَائِبِينلََيْسَ لَكَ مِنَ الْ الأأَمْرِ شيءَيْءٌ أَْ يتوبَ عليهلَيْهِمْ أَوْ يُعَذبَهُم فَإَِّهُم ظَالِمون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 وَتِلكَ الأامُُ داوله بَيْنَ الناسَّاسِ وَْيَعلَمَ اللهَّهُ الذيذينَ آمنُ وَيَاتَّخِذَ مِن كُمْشهَدَ واللَّهُ لا يُحبّ وَالِمِين وَلومَحسَ اللهَّ الذيينَ آمن وَيَحقَ الكَافِرين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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة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 انُلْقِي فِي قُلوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ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 وَرَسُولٌ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُمْ ضَرَمًا بِغَمٍّ لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 كُلُّ وَطَأٍ إِذْ فَتَنَ قَدْ أَمَتَّهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ وَيْرَ الْحَقِّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ وَيْرَ الْحَقِّ وَإِنَّ الْجَاهِلِيَّةَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ, الأمر من شيء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 وَل إِن قُتِْلتُم فيِي سَبيل اللههِ أَوْ مُُم لَفَِةُ مِنَ اللَّهِ وََحْمَةُ خَيرُم مِماا يَجمَعون وَل إِ مُُم أَوْ قتِلتُم لَلَ اللهَِّ تُحشَرون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 ثم توفى كل نفس مَا كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بِمَا يعملون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 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قُلْتُمْ أن هذا قل مِن من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم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 يريد اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ مَالَهُمْ وَبَنِيَهُمْ خَيْرٌ لَّهُمْ ۖ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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وَنَحْنُ أغنياء سنكتب ما قالوا وقت لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.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 ل تُ بِلَ في أَموالِكُم وَأَفُزكُم وَلا تَسممَعُ مِن الذيينَ أُوتُكتابَ منِن قَِكمم وَمِنَ الذيينَ أَشك أَظًَا كَث وَإِن تَصبرِر وَتَتَّقُ فَإِنذَلِكَ منِنْ عزمِ الأُمور وَإذْ أَخَذَ اللهَّ مثَاقَ الذي نَأُوتُ الْكِتابابَلَةُ بَيِّن نَّهُنَّاسِ وَلَا تَكْتُمونهُ فَلَبَذُوه وَر أَظم وَشْتَرَوُ بهِه سَمَلًَا قَللَ فَلَبَذُوه وَر أَظُورم وَشْتَرَُ بِه ثمَمًَا قَليلَ فسَّمَا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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمِنُوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا مَا وعدتنا على رُسُلِكَ ولا تخزنا يوم القيامة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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ